ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أَنْ ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وعلموا ان فيكم رسول الله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 إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم